بك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا وذن منا م كان يصنا في أوون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يغكفون على أصل لنا إلها كما لهم آلهة قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم in <laughs> again <laughs> again يقتلون أبناءكم abena a وغاعدنا موسى ثلاثين ليلة وأثممنا ذا وغاعدنا وقال موسى لأخي يا رول في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل ولما جاء فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ الْجَبَلَ كتبت إليك فلما أفاق قال سبقانك كتبت إليك وأنا أولا